حياه الذل لا لا ارتضيها وحب الموت بالعز مرامو حياه الذل لا لا ارتضيها وحب الموت فلا والله لا اخشى المنايا فما للعبد في الدنيا مقامو فما للعبد في الدنيا مقام و فما للعبد مقام وان الموت في درب الجهاد لفضل الله يؤتي من يشاء وان الموت في درب الجهاد لفضل الله يؤتي من يشاء فيا درب الجهاد هلم اني لحبك انا كل ولا لا لي حبك لا كل ولا لا لحبك لا كل ولا نام سيبقى وافيا بالعهد مهما خذلت من البرية يولام سيبقى وافيا خذلت من البريه اولام ومهما شامني الاعداء قاهرا سيبقى ثابتا مهما شامو سيبقى ثابتا مهما شامو تبقى ثابتا مهما ما ساموا بلا والله ما في العيش خير وفي الاسوار احرار تضاموا بلا ما, ما في العيش خير وفي الاسوار احرار تضاموا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 قم بالشام جيشكم الاسودي وجيش في العراق لو احتدام فنصر الله آت لا محال وجند الله للدين اقاموا وجند الله للدين اقاموا وجند الله للدين اقاموا